شفتناكم شي بقالنا زمان ازاي تقولوا انا يا احلى ناس دخلونا مكان القعده وياكم حلوه مشفتناكم شي بقالنا زمان ازاي تقولوا انا يا احلى ناس دخلونا مكان الاعداياكم حلوه ما تسمحوا للنفس ساعة ما تسمحون للنفس ساعة كمان ما تسمحوا للنفس ساعة ما تسمحوا للنفس ساعة على قد فنجال القهوة على قد فنجال القهوة ابن الروح في البلد ما يقولوا لك هوى يا اهلنا زغلول بمكة يا دويات منحلها ما تصلحوا النفس ساعة ما تسمحوا النفس ساعة إن جال الأهو رحت محبة مليت من ساعة تمهلت النصر لي كنت في ناب. واتحقق اللي تمنيتو رحت المحبة مليا الضار من ساعة انتم هليتو النصرى ليكم تب في النار واتحقق اللي تمنيتو واتحقق اللي تمنيتو اتقعود تضطروا تروكم واعتبروا اننا صوركم ما تقعود تضطروا واعتبروا اننا صوركم يا اللي زمان منا يا اللي زمان منا يا اللي السماء منا يا اللي وإذا لا علم أخبركم وإذا لا ما تسمحونا بساعة كمان ما تسمحونا بساعة كمان ما تسمحونا بساعة كمان ما تسمحونا بساعة كمان ما تسمحونا بساعة كمان كمان على السبب قال الأهواء على السبب تسمح لنفسك من ما تسمح لنفسك من على قد بينك لالهوا على قد بينك لالهوا إن مرتهل اللي وجانا منين ده جاء والفرحة دي اللي ماليه العين دخلت معاكم من بابنا في المرتحل وجانا من جانا معاكم يحببنا والفرحه دي اللي ماليه العين دخلت معاكم من بابنا دخلت معاكم من بابنا مستعجلين لهما تقول من أجل منا تروحون مستعجلين لهما تقول من أجل منا تروحون الوقت مر معك أواب الوقت مر معك أواب الوقت مر معك أواب الوقت مر معك وأنا واللي نسي وقت القول اللي نسي وقت القول. بساعه كمان ما تسمحوا لنا بساعه كمان ما تسمحوا لنا ما تسمحوا لنا ما تسمحوا لنا على قد فنجان القهوه على قد فنجان على أدب منجال الأحوال على أدب